ام حاسب الذين في قلوبهم مرض ان لي يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ أَخْبَارَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ